عنوان حد تبعث ذكري يا حرق ساقي يغذي الوريد حبيتج انتي فيا سكنتي حبيتج انتي فيا سكنتي يبقى بي الشوق يكبر من جديد يبقى بي الشوق يكبر من جديد تجلبدول يكفي زوجة حدره وبت الرسول عالم من يا احبك البدول يكفي زوجة حدره وبت الرسول انت ديني. يا الحبج منار الكل عقول انت يا الحبج منار الكل عقول يا بنت نبينه بيجهد ديالي يا يا مغالغ اسم والله اكيد يا مغالغ والله اكيد انت عنوان حق بعقري يا قلبي ساقني غني واري حبيتج انتي يا سكنتي حبيتج انتي يا سكنتي يا قلبي انا شوقي اكبر من جديد يا قلبي انا شوقي اكبر من جديد للا للا للا للا للا للا للا للا حبنا الفاطمه والله بجنود تبقى تحلم بيك باليضل عيون احنا حبنا بجنود تبقى تحلم بيك باليضل عيون صرتي ام الوالدك قلبك حنون صرتي ام الوالدك قلبك حنون ام الابوغه اللي الندم بالآخرة لا ما يفيد الندم بالآخرة لا ما يفيد يا عنوان حد بعد الدري يا قلبي ساكن يغذي وريت حبيت جنتي فيا سكنتي حبيت جنتي فيا سكنتي Kibar men jidi yoqabi yercha kibar men تعلمنا الوفا صرتي على الاكوان سيد النساء انت من حبك تعلمنا الوفا صرتي على الاكوان سيد النساء دارك البار مع اصحاب الكساء دارك البار مع اصحاب الكساء قال دخلتي محسوبه جنبي انت اهلال وما حبتش تبقعيد مانت عينوان حتى بعد بريد بيا حرب تكساقيني غفل وريد حبيت جنتي بيا سيكنتي حبيت جنتي بيا سيكنتي يبقى بيا الشوق يكبر من جديد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقى الكل عليف انت سر محبتك ما ينفهم انت علمتنا معنى يبقى الكل انت سر محبتك ما فيهم اسمك اللي زهر يا نعمل اسم اسمك اللي زهر يا نعمل بس حضورك بالحشر نهوى ونريد بس حضورك بالحشر نهوى ونريد هاني <تصفيق> جنوان حد بعد الدري يا خوتي ساكن يغني واري حبيت جنتي فيا سكنتي حبيت جنتي فيا والتوزيع العلي كلمات الشاعر الحسيني فرحان البزوني اداء الرادود الحسيني مسلم اللام